قد يعلم الله المعرقين مئات والقائلين لاصوالهم هلٌ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحَّة عليكم فإذا جاء الحفر رأيتم يرثون رأيتم يرثون إليك تدور أعيلهم كالذي وشى عليه من الموت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 بادون في الأعراب يسألون عن آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا.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 هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما